تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ جَامِعُ الْمُلْكِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ رَضِيٌّ أَلَمْ نَخْلُقْ لَكُمْ وَقَاسِئٌ وَوَحْشٍ وَلَقَدْ نَزَّيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِحٍ وَ وَجَعَلْنَا هَٰرُومَ لِلشَّيَاطِينِ وَقَعَ ٱتَّدْنَا لَهُمْ عَذَابَ سَعِيرٍ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ بِهِمْ مَعَذَابُ جَهَنَّمَ وَمَا وَفَى تكاد تميز من الغير كل من ألقي فيها فوج سألهم خزمتها فَارْفُضُوا بِذَنْبِكُمْ فَسُقْ قُلْ لِأَصْحَابِ الْعَيْنِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ Shabbat <tries> shalom.